يوم تبل السرائر فما لَهُ من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهل